اروا اغتغنا ان الى ربك رجع رايت الذي يمنا عبدا اذا صلى رايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى رايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى اشفع هذا النصيه نصيه كاذبه خاطئا فليدع نادي فليدع نادي سندع الزبانيا فليدع لا تطع واسجد اسجد